لقد قلنا إذا انشقضا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف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 قَال قَائِدٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَرَعْسُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أحدا. انهم إن يظهرون عليكم يرجوكم او يعيذوكم في ملتم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلنوا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو علينا ديننا ربهم اعلم بهم 113. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 114. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 115. ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 116.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 إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاقَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْرِ الْوُجُوهِ بِيسَ الشَّرَاغُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لو جنات عدم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قبرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظم أن تبيد هذه أبدا وما أظم الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا جدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحامر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُوصِلَ عَلَيْهَا حُسْنَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَغَرَقًا فَلَنْ تَسْتَخْفُوا عَلَيْهِ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِي فَأَصْبَحَ نَضْلًا كَفَّيَّ عَلَى مَا آنَ فَطَفِقَ فِيهَا وَمَن يطَغَ يَطْغَ عَلَى عُرُوشِهَا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هلالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن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 بض الْ الكتَارُ فَتَرَمُجرنينَ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا مَِّا فِي وَقولُونَ ي وَلَتَن وَيَقولُونَ َا وَلَن ن لِ هذاذَا الكِتابابِ ل يُغضِ مُ صَظوَةَ مَلََ بَِةً إللاا أَْصَظَا وَجدَد مَا عَنِلُ حَاضِر وَلَا يَظلِمُ رَبّكَ حذ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقوا عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما شات خلق السماوات والارض ولا خلق انفس وما كنتم تتخذون المضلين عهدا ويوم يقول ناذ شركا اي الذين زعمت فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتقذوا آياتي وما أنذروا رزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرفوا قدمت يدا ان جعلنا على قلوبهم كلمه ان يفقهوا وفي اذان وقر وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لَن نَّؤَخِذَنَّ بِمَا كَسَبُوا وَلَعَذَابٌ لَّهُمْ مُنقَذَبًا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْلًى وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَالِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ساربا فلما جاوزا قَالَ لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني مئلا الشيطان أن أذكره واتخذ سَبِيلَهُ في البحر عجبا قال ذلك مَا كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال لَهُ موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستقن عن عي قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا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 114. فأرعد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسقع عليه خبرا 115. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكل عليكم منه ذكرا 116. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 وَأَنَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَدْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ نُطْيَلَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَدْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونينا قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال لا مكني في ربي خير فاعلموني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 124. آتوني زبر حديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قالا ففوه 125. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 126. فما استطاعوا أن له نقبا قال هذا رحمة من ربي 128. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت تعينوا في غقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أوليا 114. وعطدنا جهنم للكافرين نزلا 115. قل هل مبينكم بالأخسرين أعمالا 116. الذين ظل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا 117. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم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 أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه حدا